الذين سودت وجوههم بعد الذين اسودت وجوههم اكفرت بعد ايمانكم فذوقوا العذاب, العذاب بما كنتم الذين بيضت وجوههم ففي الله الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله, ففي رحمة الله, ففي رحمة الله هم فينا